بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذرا فالحاملات غطرا فالجاريات مصرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفت قتل الخراقون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يومك يومهم على النار يفتنون لوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به إن المتقين جنات وعيون ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي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 وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تعاطفون. هل أتاك حديث إِبْرَاهِيمَ إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرعب إذا أهزه فجاء وقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت الرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فما قطبتم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة سَنَمَا مَتَاعَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غير بيت مِنَ الْمُسْلِمِينَ للذين يطاقون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بحكمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنفذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لا تذعوا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين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 قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء قلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذيرا وتجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذيع مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصر به بل هم قوم طارون فتول عنهم فلا أنت فَإِنَّ وذكر فإن الذكرى وتنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أُرِيدُ منهم من رزق وما أريد أي